<تصفيق> ال متابعه ايه مش عارف عايزين ايه المتابعه كيف بتتابعون <تصفيق> وراقبوا هو ده السؤال ما تحكيش لنا ولا حاجه ولا هو هو ده الموضوع ده لو عايز عايز exactly بس كده هي نقطه يبقى هي بس كده طول ربع ساعة بمسؤول ايه مستسهل الموضوع نفكر عايزيني يتكلمك في السياسة <تصفيق> من الوقت المتابعة فيه جدول كده سمجدول المتابعة هتيجي انت مكلف بخمسة مسته هتيجي بتتابع عمرو ومحمود ومحمد مسحة واحمد ايه بمعثاوي و هتقول له اولا عمل جدول محاسبة ولا لا ها طب بالنسبة لكم إنتوا يعني صغارين؟ صغارين إنتوا لما نشوف كده ويل الاول أول كذا لما تلاقي واحد لوبه بيمشى حاجة وبيلاقي الأخ بقى أيه مال يعمل ده لا يا ابني انت مالك انت بتصور ايه ده كان مصاب سعوي وعلى شان ما تتعبش من بيرجع عليك عارف ها ده انا ليك عليك حق انا اللي عليك حقا تعال العب معانا الكوره تعال تيجي تعوض دي تعوض معانا خلاص اول اسبوع ما تشوفش الجدول بس انت الجدول وتاخد دراكتو يخط النفسه درجة الجدول مع مصوت اي دراكت طيعم يعني مش مرضية اي او انما وبعدين اللي عليه حضور مثلا عليه الحدش مثلا و عليه الثلاث يعني مثلا عدد اي المرات الحضور شوف حضر ولا لا طب ما حضرش ما حضرش ليه ما عملش الجدول ما عملوش ليه يفرض قالك ده انا بانسة قوله لا تشتنك لان الشيطان اكتر حاجة ينسهالك ويكسلك عنها الجدوة لان الجدول معناه هتشوف نفسك بتعكف ايه هتصلح نفسك هتزود هترائد هترائج يعني اكتر حاجة الشيطان يصبتك عنها الجدو لازم تحتل ان ما حسبتش نفسك وان فيه اولا تصبح الصفحة وبعدين احسر حمل تحتل كل صرف تطلع من الصلاة ومعلم على طول عملت سويت ما عملتش تباعد ماشي الحال يبقى الجدول وبعدين الحضور ما حضرش طيب هو مكثب ولا عنده عوزة حقيقي ولا مش حقيقي ولا عنده مشكلة تبا نحصر الحاجات دي طيب عندنا اعمال كمان مطالب بيها جل الحضور اعمال دعوة عمال علمية عمال كذا عملها ولا ما عملهاش وبرضو ليه يبقى كان لحنا في الفترة الاولى, الأولى استراجياتكم في المتابعة جمع معلومات في الاول جمع معلومات عن كل واحد وبعدين انت حضرت الدرس الفلاني تستظهر بقى يبقى انت عندك ملخص للدرس فيه مثلا ثمت نقاط عشر نقاط تشوف استيعابه ذاكر ما ذاكرش فيهم ما تفهمش التوعب يقوم انت عارف الحاجات دي يقوم انت ينسقني مجموعة ايه معلومات بقى اول معلومة اتبقى نسبة الاداة في كل بند كم واحد عمل جدول كم واحد ما عمل نسبة الحضور من في الحضور نسبة الاستيعاب طب النسب دي نمره 2 ادانا اللي, اللي انت هتطلعه لي بقى عشان تيجي في الجموني وكلمك فيه اا نسبة الاستيعاب في حته مش مفهومه في حته ملتبسة في حته فكرية ملخبطه يوم احنا نحصر الايه المشاكل الفكرية ها ؟ تسأله في حاجة وقفة معاك يعني في مشكلة في الزفر في حاجة شايفها مثلاً منتاش فاهمة أو منطرد عليها يعني مش لازم في الاول في الاول خالص نعمل كل المطالب دي وخطار عكاة نعترضاء لان احنا في الاول مش عايزين ايه ننتبه وننبه الاعتراضات احنا عايزين في الاول ننتبه وننبه الى العبادات الهم حاجة عندنا العبادات ماشي الحاج فدل في الاول بس نعرف المعلومات بس في البالك وعدين في مشكلة عامة او مشكلة شخصية يعني مشكلة فكرية مشكلة عامة ومشكلة شخصية مشكلة شخصية واحد اهله مثلاً عاملين معه مشكلة مش عارف. المشكلة العامة يعني مثلاً الناس اللي اتخراجوا السنة دي ما مش مشغولين بالشغل او مشغولين بالشغل او مش عارف ايه او في بطالة او في الجيش داخل او مشاكل عامة كده رحنا في الاول بنجمع بس معلومات وبعدين المفروض انت بتتابع من قبل واحد اعلى منك ما هو تدرق المتابعة فبيجي بيدي لك الجدول بيتدرج فيه يعني بيديك جدول صغير وبعدين مثلا دستير مش محدد نقول مثلا مية في اليوم مثلا نبدأ كده بس نبدأ عشان يبرجل ايه نفذ ونشوف نفذ ايه ونفذش ايه ثاني اسبوع يبقوا متين في اليوم ومية وكمتين في اليوم ثالث اسبوع وهكذا وانت برضه اذا انت بتاخده بتنديه يعني زي ما انت الجدول بيتمزل لك زي ما بتدي للناس برضو الجدول ممكن يعني ففي واحد جديد شوية يعني مش اخ اوي لسه فيبقى انت ايه تاخد بالك انك تصبر عليه شوية يعني متلحقش بتعجل عليه انتوا اخوة بقى زمان فالليجي هيتابعك يقول لك يعمل مئة استرفار وبقى شايفه ألف استغفار، إنما ممكن الجديد يعني ما, إيه ما تجاوبش مع هذا ما عندوش قدرة إن يقرأ القرآن ويراجع ويعمل ويساوي فإنت يبقى إيه بالراحة كده عليه، اللي شايفه الجديد بالراحة عليه، ويبقى طبعا بالراحة عموما على الكل اللي إن انت بتشعرف نفسيات الناس ومعالجة النفسيات عند خبرة طويلة وعاودة احتمالات كتيرة في نفسي وتقديرات كتيرة فلازم تبدأ ايه هاي كده ما كان الغفقه في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة بالراحة بالراحة على مالنا وخير الاعمال لأدوامها وإن قل ما نستعجلش ما نستعجلش يقول له لا تقرأ جزئين تعمل لا يعني شوية بشوية يبقى انت بالراحة كده يبقى احنا في الاول نهدف الى الرابط رابط الناس ببعضهم وبينه يبقى فيه صلة دائما كل واحد شو الناس تايلها كده ده العارفين مين بيجي ولا مين ما جيش ولا حصلوا ايه ولا بطل دين ولا مخالف زي ما ناس واحد مننا كتير إحنا لو في صلة يمكن ما كنشل إيه لو تطورت كده يعني في الاول بيبقى ممكن تلحق بعد كده ما بيقولك في الحقيقة انا عارف منك أقول بسائح من خط. بيقولك مجيش مع نفسيتي حبه المعاصي و... وانا عارف الكلام وهو وماش قادر اتجاور معه ولا اتنهيبه فانش عاردين نسيبه للدرجات بيتقى الحصر وجمع المعلومات بداية اللي عمل التعبت خلا بعد شوية نزات في التعبت الهدف الاستراتيجي بعد كده زيادة التعبن مش حل المشاكل المشاكل بتيجي من قلة الديانة لو استغرقنا في حل المشاكل لها نحلها ولا ايه ولا هو هيتدين لما يتدين تلاقي مؤمن المشاكل ايه اتحل الوحده لأنه هو اهنا اللي بنحله انا ربنا هو فقدان الصلة بالله والأعمال السيئة وترك العبادات هي اللي بتعمل مشاكل مشاكل هي اللي بتمنع التعبد يعني ما هو مشاكل بتمنع التعبد لما انت تتعبد العبادات المنصرة ليك ربنا يزيح المشاكل دي دي حاجة الحاجة التانية هي ان انا ماقدرش ما يبدأ بالمشاكل لاسباب منها اللي انا قلته دلوقتي ان الماديانة دين هذه المشاكل موجودة من زمان المديانة تزيد معظم المشاكل تتحل أو تبقى أسهل في الحل دي نمرة واحد نمرة اثنين ان يعني الطبعة بتاعيز لما تيجي تتابعوا، انتو ما عندكوش فهم كبير وخبرة كبيرة بمشاكل الناس وكيفيك حلات هتقول ازاي ده انا بغالي عشر سنين في الدعوة انا وخالد الزمزان ماش أنتوا بقوا عشر سنين، إنما مثل احمد حسنين بقى له عشرين سنة في الدعم في العمل وفي المسابعة، فبيبقى خبريته وفهمه للامور بيختلف لأنه كل يوم بتكسب بأكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة والي يقولوا إيه؟ ها؟ مثل إيه؟ اه بيم اه واحد زي حالاتي مثلا بقالي خمسة حوالي خمسة واربعين سنة في مراعاة الناس ومتابعتهم وحتى وانا في عايز ابتدائي كنت برضو رئيس الدفعة ورئيس البوليس المدرسي ورئيس يعني فانا من صغري وانا ب... بعصلكش معا يا غير خالد الزمزم وامير الزمزم عمر ده الأمير امين يعني ومحمد كحيل ومحمد محمود يعني 30000 بس تمام ليه واحد نملى مصطفى مصر ولا عمرو صالح ولا ولا مناطق كل ده يعني ميه دي دول برده احنا مدفعش انا هحاول ابلغه بس كده هو اللي فورطه تحت 73 ده لا اصل فيه <تصفيق> <وزن دلوقتي>. <تصفيق> <تصفيق> ممكن نقول يعني يعني في مجال العلاج او ان هو في رسم يعني تبع ازود اللون اللي هوت عايز يعني ما, ما يعني لا يقال خبرة مش خبرة هو مش موضوع خبرة الموضوع اكبر من كده بكثير يعني عاوزه يعني ربنا على طول يعني الاسباب يعني مستغرقه تنفيذها فإيه بقى احنا بقى نفتكر ايه مطالبنا في موضوع المتابعة المطلب الاول من ايه بقى بينا وبين ناس التبار يعني معرفة الاول والتبار فاكرين في الدعوة الفندية اللي قلناها مليون مضرة دي الهالفه بقى طبعا اول حاجة التعارف. وبعدين التقالف وبعدين التعاون وبعدين, وبعدين التبارض ده كل ده قبل الايه قبل الديانة مش حد قال لكم الاجال دي ولا ما حدش قال لكم التعارف اتعرف عليه الاول انت هتدعوه للدين انت مش عارف ده يعني ممكن تدعوه بقى بقى عامه بالمد ما تقول محاضره ولا لا لا ما ده هو الدعوه الفرديه يا حماده وقعت تروح لمراتك ولا مش هتروح لها في ساعه الفرديه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 وده طبعا حاجه جميله جدا والله حيا لي والله حاجه جميله احنا جميل احنا ياخد عليه عارف الاسود كنا قصده دلوقتي المؤتصفه اه قصده التعارف وبعدين الايه لا لا ده ما مش مش مظبوط اعتذر لا هو في حاجه لو نعرف انها قاعده كنا توصلت من بدري وهتلاقيها دي على حساب خذ بفلوطة ايه خذ بفلوط خذ بفلوط خذر ايه هتجيب لها دي على بعجبك ولا جيب لها هنا دي خذر ايه خذر ايه خذر ايه دهوة يا حاملة ده ما تصفوا عيلنا حاضر مشكلة ولا نتدرب عليهم نفس ما يلبونه بالوقت عامل شهم وشجع وشجع ومين من الجوار حاضر حاضر طيب أقول له جبلان تقول جبلان حاضر, حاضر. حاضر. حاضر. حاضر. حاضر. <تصفيق> <تصفيق> طيب اه قلنا اني راجع بس انت هتزود حاجة طيب نقول استرابق خليت مع دول سمعهم ونشتقول تعارف تعارف <تعرف> لا ده دول بتوضع دعو الفرديجي ونقول بالمثلة اللي متابعة بقى هدافها ايه؟ تعارف والربط اللي هو يشمل المحبة والتقالف والمعونة حتى يعني لسه لم يش محبة يبقى اتساعده يعني يبقى اول حاجه اللي احنا عارفين بعضينا ومربطين بعضينا يبقى دي نمرة واحد تعارف والتراض ايه خلاص تراضتك تصدق ونمرة اثنين ايه اه المعلومات او نمرة ثلاثة نمرة اثنين تحفيز العبادة بالرفق يعني كده بأبسط صورها الأول أقل جدول أقل جدول يتوزع على الناس بس تبدأ يرائد نفسه يتعود من بي رائد نفسه الأول تحفيز العبادة برفق نمرة ثلاثة حصل المعلومات عشان نعرف إحنا وضعنا إيه المعلومات دي تقدينا قلنا إيه عليها اللي هي في الجدول تأجل دلوقتي المشاكل الواحد عنده مشكلة مستعجلة واسألك فيها ماشي الناس انت مفتحش على نفسك كمان يا شيخ اميرزة ما قلنا انه الناس ديت لسه ما تقدرش تحل المشاكل ديت فبعد شوية لنا المشاكل يعني بعد اول مرة تحفيز ثاني مرة تحفيز مشاكل مستعجلة اه بعد كده نبدأ نشوف مين اللي عنده مشكلة مشاكل عامة مشاكل فكرية او نفسية او غيره دي منها تتجمع ويه و... و... وتجيلنا بقى مجمعة من كل واحد بيجمع الحاجات دي ويقولنا دي مجموع المشاكل لعندنا تادي لوم احنا جايين في درس عام واقيدين بايه يعني مش نابل نقول لكل واحد لوحده اه ف... فاي يعني اذا كانت مجموعة معينة عندها المشكلة نقول هل هل و... هل بعد كده انت عندك تصور لحل الايه المشاكل يعني مع الزمن والخبره تبقى انت ايه تخلص الموضوع اي حاجات بقى ايه ما اتعالجتش واعراض جانبيه ومش عارف ايه نبدا ايه نجمعها تاني اللي يقدر يحل مثلا هشام انت مثلا بتابع هشام اللي يقدر يحل يحل خد بالك انه ما يقدرش يحل له يبقى نتشاور فيه وهكذا يعني مع الزيانة يبقى فيه فتنة وبالراحة تلك بالله علشان لا تضيع انت ولا تضيع غيرك وعلى كل حال انا بيهمني في المرحلة الاولى ان انتوا تتبعوا، يعني كل واحد لازم حد يتابعوا بدرجة ان انا عمان ادور من بدري على حد يتابعني بما انه كلكو يعني كلنا <تصفيق> نوعك لا ده اللي مش متابعة بقى ده <تصفيق> بفضايح بقى لا يعني واحد شيف جمال فاروق يرد يصدل تسعين جول. ويعمل فان اللي لي عنده جيب لك الجدول بتاعي تتابعني متابعة كيه شيف جمال هتصمي على نفسي بقى ما نجوب جدوال جدول, جدول نشيف جمال فاروق اللي هو كان مطلع روحنا ومعذبنا ومجابنا من الوسيقى بس هو برضو كويس يعني ما انا ما شوف لا؟ اه؟ اه؟ اه؟ مش محتاج حد يشوف جدولي بقى اللو بيعملهم اعمل انا مثلا عشره اقول ايوه ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه ايه الله حاجة؟ يعني like انت بقال يعني مثلا صلاة الجماعة في المسجد مش كدا؟ يعني مش نبدأ نقول مثلا الصلاة؟ لا يعني ببين الناس بتصلي مش كدا؟ بقوله و تان ايه الجماعة البلك الجماعة الاولى طبعا معتبرة وارز القرآن ايه الاذكار مثلا مش الاذكار فيها يجميز ذكر نحط الحاجات الاساسية النوم والاستيقاظ والدخول والفروق صحيح دي حاجة سهلة ومتكنش وقت ولا هي يعني ايه الواحد يضايق منها ولا اي حاجة استغفار مية مش لازم ايه مثلا باستغفار يبقى كده يعني وبعدين نبدأ نزود ايه ده ايه القلاخ اللي هناك دي احمد قال ان اللي عامل القلاخ هو مصدر القلاخين عاملين دوشه ليه عايزين تجيبوا لنا عشا ولا حاجة كابتن العشا دي مش عارف بطلت ليه يعني بنسترجعها ثاني تمام هو الراجل ده بس يعمل فطير حلو شويه انما ما بيعرفش يا بالاكل جزء واحد القرآن المهم هي يقرأ القيام مثلا يقول له ركعتين اول مرة بتصلي كام لحسن يكون بيصلي زيادة تسأل ليله وانت لازم تبقى برضو مخك شغال اما ينفعش التلح ما ينفعش يتابع حد شيف كده بروحك شيف كده بروحك شيف كده اللاجل كلها يا اللي هو مخ واقف ما بيفكرش ما ينفعش يتابع حد لازم تبقى بفكر مخك ده زي الكمبيوتر شغال فكر بالله قدامك ايه احتمالات مشاكله ايه احتمالات نفسيته ايه احتمالات عمله ولازم تبقى ايه ايه كلمة تقولها إيه لازم متوقع ايه, إيه المقالات بتاعته الزكاء الزكاء استخدام الخبرات السابقة في حل المشكلات الحاضرة بنقول بقى انه الانسان اكتساب الخبرات السابقة دي هو ده المشكلة ان في ناس تنظر ولا تعيش انا دايما اي حاجة اشوفها احللها طول حياتي كده يعني مثلا الملائه مثلا عم قاعد ومنزل من المندرة شوية كده لازم افكر ومنزل المندرة دي بعد افكر كل ظاهرة اشوفها افكر فيها واعرف تدب اي حاجة تحصل لي او لغيري اشوفها او اسمع عنها لابن احطها ذهني داتا <تصفيق> اللي جه مثلا الشيخ حزم اسماعيل مثلا وقال كلمة في درس من الدروس عملت مشكلة الشيخ مثلا لما عمل عسين يعقوب قال ايه غذرة السندير بيهضر مع الناس يعني الفرفشة اخوا بالي اللي فيه ممكن كلمة انا بقدر معه دلوقتي كلمة هتنقل هتعمل مشاكل طبعا اوه عشان مشهور بتاع مشاكل في الامة كلها ولكن مبيش مانع ان انا اقول كلمة او واحد منكم يقول كلمة يقوله ده واحد من عند مثلا اسامة حامد بيقول كذا وطبعا الكلام ده يعني المشاكل كلهم عارفيني مبيش مشهور في العواد فالكلام ده يزعل يعني ارضي انه كل حاجة بتتحسب ونعرف ليه وعمل ايه يعني ممكن واحد بقعد مع الناس بيقدر يهذره مع بعض فيه كلمات بالدايق يعني ألاقي القابل للهزار ما يقابلش بالدايق اه انا مركزة في المال اقول اه يعني كان ايه زمان الواحد ايه ما يجي هذر مع صحابه وإحنا طلبه في المدرسة بيقول له انت يا رجع مش عارف ايه ايه اللي يفوت واللي يضحك واللي يضغط شوية وده. ومرة تانية اقوله ايه الحلاوة دي للطعامة ومش عارف اوصل ايه البحث اول يعني انها قططها في جمال ايه ده هزار وده هزار لا ده مقصود ولا ده تأثيرات ده ايه وتأثيرات ده ايه لقيت ان تأثيرات المدح في الغالب تحصل وتلاقي حجبك يأغرب منه مع ايه النفس يعني انا داخل بنفس نفس النفسية في الحنطين لانا متضايق ولا حاجة لازم تكتسب الخبرات دي بقى مجيش حاجة تفور كل حاجة تسمعها تسجلها فلازم يبقى عندك اكتساب للخبرات كل اللي تسمعه وتشوفه تفكر فيه أو تسمع عنه نتسجل تسجل تبدأ انت تستعمله بعد كده مع الناس طبعا تجارب مع الناس أتبقى أتبين يعني أخطاء أتبين حماية تجاربك تجاربك غيره تلقط الحاجات دي مش عايزين واحد كده ما يفكرش فيه اللي هيحصل بعد من كلامه أو من فعله لازم يفكر في كل حاجة يعمله لو مصطفى كان يتسأل حاجة والمسؤال رأس ايه؟ بالنسبة للموضوع اللي تبقى بينه وبين النساء يعني هو ايه الحل يتبقى بقايا بك الحلوة مثلا؟ ولا هل هو حسن الظلم هو أشخاص ولا لا طبعا في بالنسبة للصابقة بتاعيزكو دي حسن الظلم على الآخر والشفقة والرحمة ونصلوا الاحسان وتعرف إن كلنا مقصرين وكلنا تعبانين كلنا مرضى لدرجة كلنا مرضى كلنا مرضى ولكن الامراض إيه مختلفة ودرجاتها متساولة فهننظر من النظرة دي وانه انت بتساعد اخوك عشان ربنا يساعدك فالنظرة دي حتمية فكرة بقى يعني الظن بمعنى الظن الغالب وتبني عليه مش دلوقتي الدرجة دي اتوصل لها بعدين لإلني لما تبقى بتسولت النار احنا في الاول مش عايزك تسوسهم لان ما اقدرش ممكن انت عاقل شوية بطل يا مستفر واحد ثاني لسه يعني ما اقدرشه فما نقدرش نقول ايه دلوقتي بحاجة عامة ان الناس دي تسوس غيرها لأ انا بس عايز تعارض وترابط ومساعدة وجمع المعلومات وانتنعها مغرب الضغط ان انت معاك الشيطية دي بقى اتقاطها او انت معاك الشيطية ايه من اقلها؟ ايه اللي بقى اتبط؟ انت عارف ان الاكسسوس ده عاوز انت نفسك تبقى ولا نفسيتك قويه شوية ومعتدلة ليه لان ممكن يعني مثلا يعني في من مشايخنا مثلا كان يدرغ ويجنن لو حد مننا حضر عند عند حد تاني او عمل حاجة من غير ما يقول له راح يتجوز ولا راح يسافر ولا فالغل ده يخليه ايه ممكن يبقى عاوز ينتقم منه وعاوز ينكل بيه عاوز بالك ما ينفعش برضه بيبقى انت مثلا طلبك للمال والدنيا وحرصك عليها تلاقي ده غني شوية مش عارف ايه تقعد تعذب فيه او تنصحه بحاجه ماشي فيبقى نمرة واحد نفسية متزمة الى حد معين نمرة اثنين عقل يعني يحسن اكتساب الخبرات ويحسن اعمالها ويحسن تحليل الموقف ويحسن تقدير المآكس علشان يختار المناسب اللي قدامه حاجة الثالثة خبرة العقل الوحده لازم ياخد خبرة طويلة وزمن طويل. فإحنا كنا بنمشي مع المشايخ بنشوفهم بيعملوا الناس إزاي علشان نكتسب الخبرة دي فهمتني يجي واحد مقاول وراجل بقى من اللي هم بتوع من الجلاليب والمتاعه بتوعينا وداخل المسجد عند الشفق سامة ويقول بقى فلان يقول عليا كذا الهفية بس الهفية ده نعمل فيه وسوف فأنا طبعا هطلع ايه بقى اقول له ايه ايه ايه كان تقوله ده في المسجد وده مصحش وده مخالف لسه قلت الشيخ موسيقى وقال له ايه قدها وقدود يا معلم قدها وقدود يا هو ارتقى ان الرجل في حاله من الغضب وده رجل طبعا عامي ما هوش متدين ولا اخر وكان خادم المسجد وكان بيعمل يعني عملية كتيرة جدا كويسة فما لا انه ما ينفعش دلوقتي انه ايه يقول ده غلط وده صح وده تاني فقال لك ايه امطصه فاداه ودود كيفته الراجل الاول قال لك ايوه ده الراجل ده مقدرني فلما يهدا يبدأ بقى ايه ويكون بيكون سائل صفر كده يقول له ايه بس طبعا بقى الكلمات اللي قلتها دي ما كانش صح بقى يا معلم يعني اداه ودود وكل حاجة بس يعني ايه ده في المجد وبتاع وكله ايه ويقبل ماهمتني؟ لازم يكون تعرف طريقة المعاملة مع الناس وخبرة طويلة ويعني كان اسامة حسنين كل ما كلم حد يوقف يوقف يسمع بما بعمل ايه وبقول ايه بقولوا التبتعمل ايه أنا عايزة شوف بتكلم الناس ازاي بتصوط عليهم ازاي بتعامل انا قول ازاي علشان أنا عصب ومعارش اتعامل مع حد عايز تعلم اتعامل مع الناس ازاي طاجن اسامه عبد الهادي فما يعني لذلك ما ادانيش حد يتابعه ابدا انا لما ما موجود ودلوقتي يعني مسكين في شغله ومجهود كان يقعد يلزق لي كده بحيث انه ايه يشوفه اتعامل ازاي بس ازاي اللي جاي برضك بعمل فيه ايه واللي جاي بتاعه وامتى برضك وامتى بتزعق وامتى وبهزر ومهزر بقول ايه هم عارفين ان كل هزار بيبقى او اقول مثلا 95% من الهزار موجه يعني يطمن له نظاره ومنه وجهت المعنى فيبقى هو عايز برضو يعرف الحاجات دي ادي يا بيه ها قول يا سامي وانا موضوع التسكين في كل موظف ده كان بيقول لك نبدا إن نضرب في موضوع التحديث يعني ناس ما استباظ اللي انت حكيته ده على امسك الموظف وقعد فتره كده عمل كده ممكن يبقى كذب ممكن يبقى كذب ممكن يبقى كذب تعالى فواصله ما كانش قصد الكلام ده خالص طيب الخط الزينك كله هو طيب وبناء عليه بناء عليه يعني فوصي. ما تتشيكش كل نقط تحلل فيه قوي في كده عشان اوقات بتاذي تمام اي امال تعمل ايه يعني يعني, يعني ما تستعمل البلاها وما تتشيكش كل نقط و... و... <تصفيق> التحليلها ولا لا, لا يعني حلال. هو طبعا التحليلات بتبقى اقرب الى <تصفيق> الصواب <تصفيق> ايه مع الزمن بالخبرة الذكاء والخبرة والفهم وادراك الواقع. إنما لو أنت يعني لم تعتبر ولم تنظر في حال اللي قدامك خالص وتقوله وخلاص يبقى شهادة أكثر. إنما لما تحاول تشوف ال الأصلح له يبقى ده الربط للصواب صحيح ممكن تغلط ولكن نسبة الأخطاء تبقى أكثر ولا أقل. ها أقل ده المقصود يعني إنما مايا ما قلنا الناس حاجات وزعلوا جدا وبطلوا دين وكلنا صح بس ما ينسابش ده يعني الناس طبعا دي نفوذ بشريات وعقول يعني مستترة وأفكار مستترة ورغبات مستترة مش هتقدر تعرف الحاجات دي كلها انما انت بتحاول بقدر الامكان انك تقرب من الصواء وليسيلي بنقول الرفق ومع الخبرة ومع الزمن وبنقول في الاول ملكش دعوة بالليه انت بقى يعني لما تيجي تبدأ انت بتتابع ناس وغيرك بيتابع ناس وتيجي مشاكل وبعدين تشوفنا حلناها ازاي وتشوف نتيجة حلنا هتقول اه دا الحل ده كان مبني على تفكيرات معينة وبعدين أنتج أنتج نتيجة كويسة لكنه هنا ما أنتجش نتيجة كويسة تبدأ أنت بقت تعرف الأسباب ليه هنا أنتج وهنا ما أنتجش هنا كان إجابي وهنا كان سلبي تبدأ تتبين لك الأمور بقى فبعد كده بيبقى الأمور أقرب إلى الثوائل مع الزمان شيئا فشيئا بتبقى الأمور أقرب إلى الثوائل والخطأ يقل شيئاً فشيء، ففي الأول بتبقى أنت محجم عن الكل وبعدين بتبقى تقدر تتدخل في شيء، يعني إخواننا دلوقتي الكبار ندخلهم في مشاكل بيحلوهم بيسترفوا فيها خدوا خبرة إنما يفضل على طول كده بسيط ونفكرش في أي حاجة ويعمل ما يتعب ذهنه في سبيل الله فعلينا هتبقوا مفتين بعد كده ازاي المفتي لازم يبعرف الواقع يعرف الواقع او مقدره قال لي يا ثوبة اقتلوا لي يا ثوبة قال لك ثابتاني قال لا اقتلوا لي لا ما لكش. يعني لازم انت تتع... تبعرف الواقع فيني عشان الحلاويات. هام. أستأمر بس كلام وخلاص. ها. وين إيش؟ جدول المحسبة. لو جي مثلا عنده، لو حد بص على الجدول، لا في مشكلة في الأحمر، مشكلة في الطيام، مشكلة في القرآن، أو هو منتظم على الحاجات بس مستويات معينة. إمتى أزود ده إمتى عرق المشكلة دي، وإمتى أقول له زود الطيام، إمتى أقول له زود القرآن، إمتى خلي كده كويس، إمتى يعني إمتى أبدأ يعني أتحرك مع الجدول؟ يعني طبعا احنا في الاول بقول ما تشوفوش لربما يكون هو ايه يستحي وانت برضو ما تعتورش مثلا شيخه او في مقام ولده او كذا فيستحي منك فدلوقتي ما نشوفش انما انه نستمر انه عمل الجدول يوميا وانه درجته كان هو يحسب بنفسه بعد كده ما تبدأ تشوف بتشوف مثلا هو اما بايه يعني هيلاقي نفسه مثلا التوانه القبلية دي بيصلهاش ابدا وبالتالي بيروح متاخر وبيصل عليه تكبيره الاحرام ومفيش اذكار الاذان ومفيش الدعاء بين الاذنين وهي كل الحاجات دي مرتبطه فتشوف السبب ايه السبب, نبزأ السبب مثل انا عارفه السبب مثلا انه بيكسل او بيحس مثلا انه ما جراش حاجه حاجه دي مش مهمة بس له لا حضور الأزاني في المسجد ذات حينبني عليه عبادات وطاعات والقلب يقوى ومش عالك وتبدأ تشجعه وتقول له فضائف البلد البلك أو يعني يعني كل ذلك مثلا اللي قصر مثلا في الذكر مثلا قمنا له استغفر المية ما استغفرش نقول للأسبوع الجاي خمس ومينة الاسبوع كاملو بحد ما تيجي الاسبوع الجاي وبص تلاقي الاسبوع اللي جاي ايه جاب بعد كده ميرجع للمية او مية وخمسين بلسات بس يبقى حاجة واحدة بل تقول بالك لو كترت عليه مش هيعمل فانت تشوف اكتر حاجة مثلا مضرورية وانت بدأ تتديله بالراحة كده برضو واللي تتطور انه ممكن يعمله برضو ومتديله زيادة قوي مش هيعمل برضه. يعني لابنود كتيرة ولا زيادة قوي في البرد الواحد. إنه وصلهم بقى فين يعني هل في حد أقصى أو بأفضل الأعمال محر. بقى بتزيد شيئا فشيء الأعمال بتزيد بس إحنا عندنا مرحلة أولى بتبقى الأعمال غير القلبية ولا ال الأخلاق ولا الآداب ولا الحاجات دي بتبقى تعبودات بس اللي هي الصلوات وما يتعلق بيها وبعض الأذكار وتلاوة القرآن والصيام ومثلا أداب الجمعة بعد كده نبدأ ندخل أذكار زيادة وأعمال زيادة في الصلاح الصف الأول حالك زي كده بعد كده نبدأ ندخل بقى أحلاق ضر الوالدين الإحسان إلى الجار أه مثلا أه الدعاء للإخوان مش عارف حاجات زي كده اللي فيها قوة فيها تعاون قبوقين في بعد كده بنزود أعمال قلبية الخشوع في الصلاة ويدي نفس الدرجة في الخشوع طب الخشوع ده يضبطه إزاي نقول تدبرت أذيه من الصلاة عقلت أذيه من الصلاة وها العقل هو اللي هيجيب الخشوع فشوية بشوية وبعدين نزود اعمال بقى الدعوة والعلم وكذا يعني الاعمال بقى اللي اذا كده وطبع الاذكار هتلاقي كم ذكر كتير قوي يعني الاذكار كتير قوي انت هتحسبه في الاور على مثلا خمس اذكار وبعد كده يبقوا مثلا سبعة ثمانية وبعد كده يبقوا خمستاشر لحد ما ممكن توصل لمية ذكر اتدور على المراحل بس احنا الناس تهتدي وتعمل وبعدين ربنا يتسهل يعني ما انت يكون بضر اترقيت انه يمشي معاك لفترة طويلة يمكن انت اللي اترقى يعني هو ماشي مع الناس برضى وبعدين يعني مبيش منع ان في واحد يعني معاصلب معاك يحيله على غيرك اول اللي اكبر منه طوعد معاه مرة وبتاع يعني مش ما ان انا يعني دي عشان تحديد المبادئ احنا في ناس ممكن اللي بعده احنا بنحدد احنا اوراد اوراد <تصفيق> اللي ما بيعملش <تصفيق> <تصفيق> اللي ما بيعملش يلتزم باللي قالوا عليه حتى لو كان عاوز اكتر اللي ما بيعملش اللي بيعمل ما يقلش بيصلي كل يوم أربع ركعات ما بيصلي ركعتين ماشي اظن انا اعرفه جامد قوي قبل ما واكيله لان ممكن اخليه عادي اللي على بدل اصلا متعود عليه ماشي هنقول له يعني ان احنا هنا المقرر في كل بند كذا ما لم تكون مواظب على اكتر منه خليك مواظب لان كده كده احنا ان شاء الله هنوصل لان انت موظف عليه ده ونعبيه فما تنزلش خليك موظف فوتوتات اهم شيء فين ها طيب فضل انا فكرت ان يعني قعدت اللي غلط ده مع انت المشكله الثانيه اللي هي ان يعني ايه يعني عندنا موضوع جوازات العمال ده ده انا يعني ممكن يبقى ورك وعباداته ضعيفة وفي نفس الوقت لما مما روح بي نكلفه بشيك انه عند بلا انا عمال كتير في الدعوة انا عمال كتير جدا في الدعوة انا عمال كتير جدا في الدعوة وفي نفس الوقت بيبقى المضافة ببضو ما يخليه وطوار الهاتف باقيام الهاتف هنبدأ بعمال في, في الاول يعني مفيش حد ما يعمل هاش وبعدين نزيد على مهل بالرفق نزود شيئا في دي حاجة. الحاجة الثانية اللي عباداته قلقى قوي لهاوي وشغال في الدعوة هيضيع الدعوة ويضيع نفسه ويضيع الدنيا كلها <تصفيق> لا هو ما ينفعش ولازم العبادات تبقى قوية علشان الدعوة تبقى نافعة وللا الدعوة تبقى ضارة عليه وعلى غيره فلازم يزيد في العبادات يبقى انطلاقه من العبادات للعلم للدعوة لأي حاجة حتى الحاجة المعينة كله لأنه من العبادات الأول إيها الضوغة إيها شون الهاتف يجي <عشكي> يجي يجي يجيبك دي عادي كتبتين عادي كمثل الوقتة كله بغيان عادي السؤالي هنسطل قديل هزامك الشخص ده يعني ضدها ساعات تتمعي يعني نقول خلاص أعدام شيء سألت سؤالين في بعض اوضمات كتيرة ووضع وقتك كله الحاجة التانية تبضل مع الرجل لحد يبدأ ما تقوم بيش خايد اولا احنا نقولكش تابع الدنيا كلها احنا لك عدد بعينه. بعينك يعني مثلا احنا خمسين في خمسة يبقى مزين وخمسين واحد وكان عندنا مية وخمسين يبقى خم... يبقى ثلاثة أهو لو كانك احنا عندنا ثلاثين يعني على حسب بايه هنوزع يبقى بس اللي انت لقيته مش متجاوب معاك ومستفدتش منك تخيره على طول على الموبايل بتاعه كله ده ما بيجيش المتابعة او بيجي بس ما يلتش خلاص طوقعه له على حد ثاني او يشوف له ايه شكله مش من نفسك يعني مش كل واحد يلم له نفس لا لازم إذا فيه جدول وهنقسم ونقول أنت تابع فلان وعلان أنت ما تتابعش حد خالد تابع تتابع أسر شوي عالشوي كذا كم مرة من تكثر الشخص للمعدين متابع يعني اللي تبعه أسرتين أو شبحين أو حاجة كل واحد عنده حالة معينة هو مميز فيها فبيخلي اللي لتحقيق مميز فيها والثاني عنده حالة عالشوية فبيطلع لتحقيق شبه شوية أو يعني عنده نقص في الحدث عنده حالة قوية كتير. طيب إيه يعني زي قبل المشاكل الثلاثة هو طبعا ده كلام بردوا انتو كلكم طنبة واحدة حبش دولة داخل الدولة هنسيبكوا ناس <تصفيق> <مقردان> <تصفيق> <تصفيق> <يعني> ايه... <الواتي تصفيق> روطة دي هو الحاج ده بيسأل السؤال هو, هو ده يقول لي حاجة يعني ده وقت احنا, احنا هنقواهم وفق شخص الهداء بعدها مع شخص المناسب دي فلو كانت شخص المناسب دي خلاص يفضل معه يعني اين لا لا يعني هو ده وقت احنا مهل سهي يعني مثلا محمد روحي المنبعث للدعوة قوي، فتليه اهتمامه بغيرها قليل وده طبعا احنا عايزين توازن عايزين توازن فيبقى اللي بيتابع يعني حتى لو هو لو هو انبعاثه للدعوة قوي جدا ونشاطه فيها قوي لازم في كلامه يقول يا جماعة العبادة مهمة واحنا مقصرين و نفسي و اياتي لازم يبعاقل و طبعا يعني اخواننا عقلين يعني لما لهم يقولوا كده يقولوا كده ان شاء الله يعني محمد كحيل هيقول كده واحمد حسنين مثلا مهتمد كده هيقول برضو الحاجات التانية و الثالث دي حاجة الحاجة التانية ان احنا يعني نفكر في حكاية تبادل المشابعين دول يعني يبقى بعد شوية مغير نغير الواحد اللي يتابع يختلف شوية فده يخد دورة مع فلان وعن دورة مع فلان فده احتلال الحاجة الثالثة ان احنا طبعا في كلامنا هنا وفي توجهاتنا بنركز على الموقت المنطقة ده في في الاقتام يعني هنقول ان في فئة مثلا هايجة على الجهاد ولا على التمارين الرياضية وطايفة مثلا كذا وفي ناس لا مكسلة خلص في الجانب ده ومهتمة فيبقى احنا ننبه عليه في الدروس العامة نبغي يعني يبقى علاج كذا جي بس التبادل جي اظن لها ممكنة يعني مايش يعني على ولا حاجة مش هايجة مثلا مشكلة الأول مثلا لو احد توقف يعبع بشكل شكل عام احنا نبع فيها يبقى ان هو لا يكون في ضغط او رايمته ده في ايه ان هو يقوله المشاكل ويسيبوا عنده مشاكل واقعين وخلاص لا مثلا نحاول نحلها تحل في حلتي المفروض بقى ما جاء الارث يعني الارث بتاعه اه, بتاع. آه بيديله الملف بيقوله له ده كذا وكذا ان <تصفيق> غيره في اخر <الأخرى ميزانا> <تصفيق> في التايه يعني ان هو بقى مشكلة بها ايه عمال ايه تقولي عمدين اللي هو بي أو أو واحد. ما عمدين ده هو بيه او عمدين مشكلة بها او مزنع مشكلة بها اصلا واحد البنائي مثل داس الاربع بقى لتبعهم مالاش اللي عنده حاجة زي كده يخليه معا الشخ يعني يقولي انا مش عاود الدكاة دي تتعرف ليه الا من خط بجاش حاجة يعني يعني حتى لو رحنا واحد ثاني بس المشكلة دي تفضل مع الاولاي ان يعني كذا مشكلة ويخليه مع الاولاي بشير ان يعني واحنا ارتكاب بكافة الانضرار فمش عايز يغير خليه وقعدين احنا عارفين ان الشخص ده عنده مشكلة معينة بل نبديه وليه نقول له انت ايه خد بالك ان مثلا المحمد هو دي ولكن عنده مشكلة معينة هقول بحب المصري مش هقول الاخ ده هيبقى ايه قدره نجيبه كده لا يعني مثلا نقول ده نشيط في الضوء ومش نشيط في العلم ده نشيط في العلم ومش نشيط في ده نشيط في الرياضه ومش نشيط في العبادات بتاكل الطبق لا ما تاكلش الطبق ما احنا اصل احنا لازم نعرف ان كلنا عيانين انا وانت وانت وانت, وإنت وكله عيانين كل اللي قاعدين واللي بره والجوه كله عيان فيفقد ثقه في ايه احنا فاقدين الثقه اصلا لا <تصفيق> شخص جديد يا <تصفيق> شيخ شخص ما تبقاش كده مش هنقول يعني مش لازم نقول له فلان الفلاني ده مش مهتم بالعلم مش لازم نقول له كده يقول له العلم في اهم حاجة وغاية في الاهمية وانتبهي ليه يعني احنا ناخد بالنا دي اشخاص بقى مش هتقدر تنتقل يبقى يعني مفيش مانع ان احنا نديها كده ايه يعني تطعيم ايه ماش حاجة يعني وده بيحصل على مر الزمان على طول يعني خالد زمزم ما بيمشي معايا ما بعرف مخه فيه حاجات معينة انا متصورها يعني لأنه أنا عارف أنا يعني عارف نشأته واستمراره وكده يعني فأقوم بأ... بأ... أنا قرمي كلمة كده يعمل يعني قديله كلمة يحضرها بحث مش عارف ايه اسأله في مسألة بحيث يشغل مخه فيها بحيث الأمور <تصفح> تعتادت يعني لازم يبقى عندنا فتمة ومع الزمان الأمور دي هتبقى قريبة إن شاء الله ممنوع الاستئذان خلال <تصفح> <تصفح> <تصفح> يا عتم يواتي يسقط بقى الاستداجين المتاعا ما دعوا بقى عنا اللي عايز يستاذي يستاذي